وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده لرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيديناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرُتُمْ إِسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ